استأجر رأسه ابي وضعه في حجري تصور انت تتصور صار يشبع اباه لثما وتقبيلا يقبله في جبينه تارا ابي فلا يا هطار بين حري ثالثه وهو ينادي بلسان حاله يا ياب كل ما قلت لمي يا ياب كل ما والدي وانا قالت لي مسافر عسى الله يرجعه ظليت عزاً للليالي وطالت الغيال جرعتني في ثمر زني يلعب مصيق ويا هو عقب يا بويا يشفق عليه يا ياب كل ما قلت لمويت قولي يسر بيق غدب بن التجارة يشتري وي رايح يجي لك يا عزيزي بالشراويل شاكل بال والجسايد يا يا طلع خرج الكلام من نحره المقطوع ها يقول قال حبيبو مدمعه في وجن الدها هاي تجار ما شفت في جملتيها بعد وشريت ابو هديه زين وفرتين وكلنا ينوري العين وانشان وانشان يا العين قد ول حق ابس وان يا ابن اليتم ما تقدر على احوالك طالع شوف على مين اكو يزارك كل ايتام الحسين كل ابناده تصرخ يا حسين ونشال ابن اليتم ما تقدر على احوالك يا يا دير البشر عين يدعوا معسير واطفا لا الشوب الذي بين العاد يسحب اغلاله والجامع بالصدر يا راجل من جيد ما تدعو الدعاء ما ذبح يا ابني انت تحفظها ما ذبح يا ابني وبالجسم على غبره اي اي وبعد الذبح مالل ماذا مدلل الزهراء السو بمدلل ما صار مثل ما صار بالحسين خايل الاعاد ردت وداس الشموم Thank <laughs> you.